من أسباب الخير في هذه الأمة ومن عوامل بقاء خيريتها إلى يوم الدين فضيلة عظيمة هي مهمة لكل مسلم ومسلمة وهي ال التي تسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدها بعض أهل العلم من أركان الإسلام فلا إيمان بغير أمن بالمعروف ونهي عن المنكر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 أخرجت للناس لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أول سبب لخيرية هذه الأمة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فمن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر دليل هذا الأمر على ضعف إيمانه كان الصالحون في أسواقهم في منتدياتهم في مجالسهم في كل مكان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوة هذه الأمة يمر في السوق فيرى رجلا يبيع بعض الخضروات يبيع طعاما فلما نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الطعام وجد أعلى الطعام نظيفا طاهرا سليما أما أسفله فقد فسد يعني أظهر الصالح وأخفأ الفاسد بل الطعام فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هذا؟ قال أصابته السماء يعني نزل عليه مطر فحصل ما حصل فغضب النبي عليه وأنكر عليه قال من غشنا فليس منا أي كيف تغش المسلمين فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة كل مؤمن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان صاحب سلطة فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا الفتن في هذه الأمة في كل مكان في الأسواق فتن في البيت أمام التلفاز فتن في العمل والمدارس فتن في الشارع الإنسان يمشي فتن كعرض الحصير هل رأيت بين أعواد الحصير؟ فراغا فتنة بعد أخرى مباشرة قال عليه الصلاة والسلام شوف الحل قال فمن أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء ومن أشربها رضي بالمنكر سكت عن المنكرات نكت في قلبه نكتة سوداء فمن أراد أن يبيض قلبه فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر لقمان الحكيم جلس مع ابنه يوماً انظروا ماذا قال له يا بني يا بني يا أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وكان غلاماً فتى صغيراً لكن علمه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام رجلا أو شابا من الصحابة يلبس خاتما وكان الخاتم من ذهب فقال النبي له ما هذا؟ قال خاتم من ذهب يا رسول الله من أراد أن ينكر المنكر أولا يتأكد أولا يستبين حتى لا ينكر ويكون أخطأ في إنكاره ربما الناس ما فعلوا منكر أو ما فعله ربما لا يكون منكرا تأكد كن على علم قبل أن تنكر سأله النبي ما هذا قال خاتم من ذهب يا رسول الله قال يعمد أحدكم إلى جمرة, جمرة من نار فيضعها في يده فأخذها النبي منه وطرحها على الأرض حتى لا تصيبه النار فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة لهذا الشاب لهذا الفتى خذ الخاتم فانتفع به لا تلبسه لكن بيعه افعل به اي شيء فقال الشاب والله لا اخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مروان بن الحكم احد الخلفاء قام يصلي بالناس صلاة العيد لما قام وصلاة العيد معلوم عنها أن الصلاة أولا ثم الخطبة فقام مروان بن الحكم ليخطب قبل الصلاة فقام إليه رجل من المسلمين وأنكر عليه مع أنه من؟ إنه مروان بن الحكم فقال له الرجل قال يا مروان الصلاة قبل الخطبة فق... فلم يأبه له مروان وقام ليخطب قبل الصلاة فرد عليه قال الصلاة قبل الخطبة أنكر عليه ولو كان من كان فقام أبو سعيد الخدري صحابي جليل أحد رواة الأحاديث فقال يا مروان كما قال الرجل الصلاة قبل الخطبة هذا ما أثرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروان لأبي سعيد قد ذهب ما كنت تعرف يعني تغيرت الأمور وتبدلت الأحوال فلما صلى الناس قال أبو سعيد الخدري أما هذا الرجل يعني الذي أنكر المنكر فقد قضى عليه أدى عليه لما لعن الله عز وجل بني إسرائيل لعنهم لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون لبئس ما كانوا يعملون وصف النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع فقال كمثل قوم أصابوا سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في الأسفل إذا رادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلن نؤذي من فوقنا فلو أنهم تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم أنكروا المنكر منعوا هؤلاء من الخطأ أنكروا على هؤلاء أوقفوا الفساد في الأرض لنجوا ونجوا جميعا كنتم خير أمة أخرجت للناس لا بد للآمر الناهي أن يكون عالما بالمنكر صبورا رفيقا حليما بالناس فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر على رجل يغني بالعود فقال ما أحسن هذا الصوت لو كان بكتاب الله عز وجل ومر عبد الله بن مسعود فقال الرجل من هذا الذي مر المغني يسأل قال هذا صاحب رسول الله عبد الله بن مسعود قال وما قال قال يقول ما أحسن هذا الصوت لو كان بكتاب الله عز وجل فبكر الرجل وكسر العود وتاب لله عز وجل الأمر بالمعروف النهي عن المنكر في الأسواق في التجمعات في البيت في كل مكان علامة من علامات الإيمان من منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان من أشرف الأعمال وأجلها وأفضلها عمل الأنبياء وماذا أعطى الله عز وجل للأنبياء من عمل؟ أعطاهم شرف الدعوة إليه جل وعلا فمن كان يدعو إلى الله عز وجل فهو أفضل الناس صنعة وعملا في هذه الأرض يكفي الدعوة إلى الله شرفا أنها تنسب إلى الله فهو يدعو الخلق إلى الخالق هو يذكر الناس بالله جل وعلا وهل في الأرض أشرف من هذا العمل قال الله جل وعلا ومن أَحْسَنُ قولا ممن دعا الى الله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين كل الانبياء كان يدعون الى الله جل وعلا ومن تبع الأنبياء بصدق فإنه من الدعاة إلى الله جل وعلا بل في أصعب الظروف كانوا يدعون إلى الله يوسف عليه السلام أخذ من أبيه عمل في قصر العزيز ثم اتهم ظلما ثم رمي في السجن وهو مظلوم وأول ما دخل السجن أخذ يدعو إلى الله عز وجل رأى رجلين أراد منه حاجة حاجة فادعاهما إلى الله تعالى يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أأرباب متفرقون, متفرقون خير أم الله, أم الله الواحد القهار كل الأنبياء كان يدعون إلى توحيد الله عز وجل غايتهم هدفهم أن الناس يعبدون الله يوحدونه ما أراد من الناس أجرا ولا مالا جاء حصين الخزاعي سيد مسادات قومه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن حصين عمران ابن حصين قال النبي يسأل حصين وكان مشركا سأله كم إلها تعبد؟ كم إله عندك؟ قال أعبد سبعة آلهة يعبد سبعة قال ومن السبع قال ستة في الأرض وواحد في السماء ستة في الأرض أصنام يعبدها وواحد في السماء الآن النبي يريد أن يدعوه إلى الله جل وعلا قال ومن تدعو إذا نزل بك الضر؟ قال الذي في السماء قال إذا فقدت مالك فمن تدعو قال الذي في السماء فقال النبي سبحان الله يجيبك وتشرك بعبادته غيره يجيبك بسؤالك وتشرك بعبادته غيره فإذا بعمران بحسين الخزاعي والد عمران يسأل النبي عن الإسلام فقال له النبي الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا فإذا بحسين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وإذا بعمران الذي آمن قبله أسرع إلى أبيه يقبل يديه ويقبل رأسه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم داعيا قام على الصفا قال أيها الناس إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قام الناس يتكلمون عليه ومنهم أبو لهب عمه يقول له تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا ومع هذا يظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهل مكة يذهب إلى أهل الطائف يهاجر إلى المدينة يسافر في الأقوام يرسل الرسل هذه حياته هذا عمل هل هناك أفضل من هذا العمل قل هذه سبيلي الله يقول لنبيه قل يا محمد قل للبشر أن هذه طريقتي ما طريقتك؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله سبحان الله وما انا من المشركين أعظم شيء أن يهتدي على يديك رجل غير مسلم أو امرأة غير مسلمة فتدخل ويدخل في الإسلام على يديك من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا تخيل إنسان يدخل في الإسلام على يديك كل صلاته كل أعماله كل تسبيحاته حجه عمرته ركوعه سجوده صيامه قرآنه كله في ميزان حسناتك عند الله يوم القيامة لن يهدي الله بك رجلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم للإمام علي وهو ذاهب إلى خيضر قال له لن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم في رواية خير مما طلعت عليه الشمس وغربت يعني خير من الدنيا وما فيها هذا الرجل إذا أسلم على يديك ذريته ستكون مؤمنة ذرية ذريته ستكون مؤمنة كله في ميزان من؟ في ميزان الداع الأول الجن علمت هذا لما سمعت القرآن مباشرة آمنت به وأسرعت إلى قومها داعية لها فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا صاروا دعاة إلى الله من أول يوم من أول ساعة إسلام صاروا دعاة إلى الله جل وعلا لا تيأس الدعوة إلى الله شرف عظيم فضل كبير سواء آمن الناس أو ما آمن الناس صلى تاركوا الصلاة أو ما صلوا أدوا زكاتهم أو لم يؤدوها احتدوا أو لم يحتدوا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية عند رب العالمين أنت عليك الدعوة إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر يأتي النبي يوم القيامة معه الرجل والنبي معه الرجلان فقط واحد فقط أثنين والنبي ليس معه أحد مع أنه نبي وقام بالدعوة إلى الله لكن الهداية نحن لسنا مسؤولين عنها الله يأذن للناس بالهداية لكن نحن أمرنا بالدعوة إليه فضل عظيم من يغتنم هذا الأجر في فرنسا قبل عشرات السنين ما يقارب أكثر من نصف قرن كان هناك رجل شيخ كبير يعمل في دكان هذا الرجل من أصول تركية عاش في فرنسا يسمى الشيخ إبراهيم كان يعمل في بقالة دكان يبيع مواد غذائية ويشتري منه الناس وكانت هذه البقالة دكان في عمارة في أحد شققها تسكن عائلة يهودية وكان لهذه العائلة طفل صغير عمره سبع سنين اسمه جاد كان هذا الطفل يأتي يوميا يشتري من هذا الشيخ الكبير يشتري حاجات البيت وكان في كل مرة يشتري يسرق قطعة شكلات صغيرة يضعها مع الأغراض والشيخ إبراهيم يعلم عنه لكنه يسكت فالطفل صغير ويشتري كل يوم والشيخ إبراهيم معتاد على السماحة وطلاقة الوجه وفي يوم من الأيام نسي الطفل جاد أن يسرق قطعة الشوكولاتة فناداه شيخ إبراهيم وهو خارج قال له يا جاد ارجع قال نعم قال نسيت الشوكولاتة قال ماذا؟ قال التي تأخذها كل يوم نسيت أن تأخذها اليوم خاف الطفل علم أن الشيخ صاحب المحل الدكان يعلم عن سرقته كل يوم طفل صغير خاف قال هو تدري عني قال نعم أعلم والشيخ إبراهيم يضحك قال لهم ماذا ستفعل به هل ستخبر الشرطة عني أو تخبر أهلي قال لا لن أفعل شيئا لكن عندي شرط واحد قال وما هو الشرط الآن الطفل اليهودي يكلم الشيخ إبراهيم المسلم التركي قال الشيخ إبراهيم لهذا الطفل عندي شرط قال وما شرطك؟ قال ألا تسرق من اليوم فصاعدا مني ومن غيري إذا عهدتني على هذا عدم السرق أبدا فإنني أسامحك قال أعاهدك ألا أسرق من اليوم فصاعدا قال إذن فذهب ولك مني كل يوم أن أعطيك نفس الشكالاتة بدون ما تسرقها فرح الطفل من يصنع له مثل ما صنع صاحب المحل على الأقل على الأقل لو غيره لو عنفه صرخ عليه طرده من المحل لكنه يعامله بهذا الأسلوب أحب الطفل جاد هذا الشيخ الكبير كل يوم كان يأتي إليه يشتري الحاجيات ويتحدث معه ويمازحه قليلا تعلق الطفل بهذا الشيخ مرت السنون كبر الطفل شيئا فشيئا ناهز الحلم بلغ الطفل صار شابا يافعا وهو في مرحلة الشباب والشباب في أوروبا يمرون بمشاكل كان كلما مر هذا الشاب جاد وهو يهودي كلما مر بمشكلة وضائقة وهم لجأ لمن لذلك الشيخ الكبير جلس معه يشتكي له ويخرج ما في صدره من هموم فلا أبوه ولا أمه ولا إخوانه ولا أصحابه ينفعونه إلا هذا الشيخ وكان الشيخ إبراهيم لما يأتي جاد الشعاب الفرنسي اليهودي يجلسه عنده يشتكي له همه يقول له انتظر وعند صندوق يفتح الصندوق ويخرج له كتابا جاد ما يعرف شن قصة هذا الكتاب فيعطي الشيخ إبراهيم الكتاب لجاد يقول له افتح لي أي صفحة يفتح أي صفحة هكذا عشوائيا يفتح صفحة يقول اتفضل فيقرأ الشيخ إبراهيم هذا الكتاب الذي هو القرآن وجاد ما يعرف يقرأ الصفحتين ثم يشرحهما لجاد ويوجد له حل المشكلة من خلال الصفحتين أي صفحتين في هذا الكتاب وكان جاد يتعجب شنو هذا الكتاب اللي كل ما وقعت في مشكلة وأفتح أي صفحتين أجد فيها الحل كتاب عجيب كتاب غريب مرت السنون ومرت الأيام جاد كلما وقع بمشكلة ذهب لي الشيخ إبراهيم في يوم من الأيام غاب الشيخ عن المحل سأل عنه جاد اكتشف أنه مريض وفي المستشفى وما هي إلا أيام ويتوفى ذلك الرجل الشيخ إبراهيم التركي اللي في فرنسا توفي في ذلك اليوم وقبل أن يموت قال لأولاده الذين حوله أولاد الشيخ إبراهيم قال لهم هذا الصندوق لا تفتحوه أعطوهم مني هدية لذلك الشاب الذي اسمه جاد وقولوا له هذه هدية من الشيخ إبراهيم ولا تفتحوا الصندوق ما فتحوه ما يدرون شنو فيه فلما جاء الشعب جاد وهو حزين يعزي أصحاب وأولاد الشيخ إبراهيم أخذه على جنب قال له إن أبانا قبل أن يموت أعطاك هدية قال وما هي هذه الهدية؟ قال هذا الصندوق فرح كم فرح جاد اليهودي بهذا الصندوق علم أن فيه كتاب فيه حل لجميع المشكلات أخذه وضعه في بيته كنز من الكنوز هذا ما يعرف أنه القرآن ومرت الأيام ومرت الأسابيع وقع جاد بمشكلة وضائطة لكنه هذه المرة ما عرف يلجأ لمن شيخ براهيم مات أذهب لمن تذكر الصندوق ذهب إلى الصندوق ففتحه وأخرج الكتاب ما يدري إن القرآن لكن ما يعرف يقرأ ذهب بهذا المصحف يعرف أنه عربي وبحث عن صاحب فوجد صاحبا تونسيا في فرنسا يعرف اللغة العربي والفرنسية صاحب اللي جاد قال له أنا هذا الكتاب أريد أن أقرأ منه صفحتين أفتحهما هل تستطيع أن تشرح لي؟ قال نعم يقول وفتح صفحتين وأخذ هذا الشاب العربي يترجمهما بالفرنسية لهذا الشاب اسمه جاد وبعدها بكى جاد وجد حل مشكلته في تلك الصفحتين تعجب قال ما هذا الكتاب؟ سحر؟ قال لا هذا هو كتابنا كتاب من الله عز وجل إنه القرآن كتاب المسلمين قال لمن هذا الكتاب؟ قال أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصار نور وهداية للعالمين فيه شفاء لما في الصدور أخذ إشرح له القرآن قال وكيف أصير مسلما؟ الآن جاد علم أن هذا القرآن هو الذي حل كل مشاكله سنوات طويلة قال كيف أسلم؟ قال بسهولة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أخذ جاد يشهد الشهادتين وأعلن إسلامه ودخل في دين الله عز وجل كان عمر جاد بالعشرينات في ذلك الوقت أخذ يتعلم الإسلام وصار من أفضل الدعاة إلى الله في أوروبا أسلم على إيدة في أوروبا خلال تقريبا سنوات ستة واحد في أوروبا كان ضمن الأوراق اللي ورقت داخل الصندوق آية كتب عليها الشيخ إبراهيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أخذ جاد يتعلم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قرر أن يسافر إلى أفريقيا وفعلا سافر جاد الذي سمى نفسه جاد الله القرآني تغير اسمه جاد سمى نفسه اليهودي سمى نفسه جاد الله القرآني كان عند أم يهودية متطرفة متعصبة تحارب طوال الكسنين ظل جاد جاد الله في أفريقيا ثلاثين سنة يدعو إلى الله تعرف كم أسلم على يده؟ ملايين ملايين أسلموا على يدي جاد الله القرآني بسبب من؟ الشيخ إبراهيم صاحب الخلق الحسن رعي الدكان توفي جاد الله سنة 2003 قبل سبع سنوات من الآن توفي جاد الله بعد سنتين 2005 أسلمت أمه اليهودية تقول لصبر ابني ودعوته وفعله أسلمت أمه اليهودية المتعصبة أسلم على يدي من؟ على يدي جاد يقول الدكتور صفوة حجازي أحد الدعاة المشهورين كنت في مؤتمر في لندن رأيت شيخا من, من شيوخ قبائل أفريقيا كنا نتحدث عن وضع دارفور يقول فلما جلست مع هذا الشيخ شيخ القبيلة قلت له تعرف جاد الله القرآني؟ يقول فقام قال وأنت تعرف جاد الله القرآني؟ قلت نعم التقيت به وسلمت عليه قبل وفاته في سويسرة في المستشفى مات يقول فأخذ يدي قبلها قال لما تقبلها قال لأنك صافحت جاد الله القرآني قال الدكتور صفوت أتكلم هذا الشيخ الأفريقي قال وأنت أسلمت على يدي جاد جاد الله قال لا قال أنا أسلمت على يدي دكتور أسلم على يدي جاد الله القرآني ما الذي جعل جاد الله يسلم ويدخل في دين الله ما الذي جعل الملايين في أفريقيا يدخلون في دين الله ما الذي جعل الآلاف وعشرات الآلاف في أوروبا يدخلون في دين الله إنه خلق حسن من رجل شيخ كبير اسمه الشيخ إبراهيم كان في دكان يبيع الحلويات والمواد الغذائية حسن خلقه أدخل الملايين في دين الله عز وجل الدعوة إلى الله من أعظم الفضائل لكن بالأسلوب الحسن والموعظة الحسنة